بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين وبعد فقد وصلنا إلى النوع الثاني من العوامل اللفظيه السماعيه وهو عباره عن حروف تنصب الاسم الذي هو المبتدا تنصبه اسما لها وترفع الخبره خبرا لله وهذه العوامل وهذا هذا النوع يتالف من ثمانيه عوامل سته منها تسمى اخوات ان ان واخواتها واثنان هما الا ولا التي لنفي الجنس فيصبح المجموع ثمانية هذه العوامل تدخل على جملة المبتدأ والخبر فتؤثر فيهما المبتدأ والخبر قبل دخول هذه العوامل كان مرفوعين المبتدأ مرفوع بعامل المعنوي هو الابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ على الصحيح يعني الذي رفع الخبر هو المبتدأ الذي رفع المبتدأ عامل معنوي إذا دخلت إحدى أو إحدى هذه الأدوات أو إذا دخل أحد هذه الحروف لأن كلها حروفا إذا دخل أحدها على جملة المبتدا والخبر ألغى دور الابتداء ألغى عمل الابتداء الذي هو الرفع وألغى عمل المبتدا في الخبر وصار كل من المبتدا والخبر معمولا لهذا الحرف. فينصب المبتدا على أنه اسم لهذه الحروف ويرفع الخبر على أنه خبر لها فتغير نوع العامل وتغير المسمى كان يسمى مبتدأا صار أن يسمى اسم لإن أو لكن أو كأن كان يسمى خبرا مطلقا صار أن يسمى خبرا لإن أو لكأن أو لغيرها من أدواء الحروف الثمانية قال الأول طبعا هذه العوامل تعمل عملين مختلفين عن بعضهما تعمل النصب وتعمل الرفع في معمولين في معمولين الأول إن نحو قولك إن الله عالم كل شيء إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الله اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة عالم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة عالم مضاف كل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة كل مضاف شيء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة والثاني أن الأول إن بكسر الهمزة والثاني أن بفتح الهمزة طبعا الفرق بين إن وان هو مجيء إن في أول الجمله لها مواطن تأتي فيها أما أن فلا يبتدا بها الكلام لا بد أن تسبق بكلام مثل اعتقدت أو حسبت اعتقدت أن الله قادر على كل شيء اعتقدته فعل ماضي يبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل أن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الحرف كلها ليس لها محل من الإعراب الله اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره قادر خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره على كل شيء على حرف جر مبني على السكون لا محل له من العراب كل اسم مجرور بعلا وعلامة جره الكسرة كل مضاف شيء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة فإذا إن وأن من حيث المعنى يفيدان التأكيد يؤكدان مضمون الجملة التي يدخلانها الثالث كان طبعا وهي تفيد التشبيه كأن كأن الحرام نار كأن زيدا أسد كأن حرف تشبيه ونصب والحرف حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الحرام اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره نار خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره الرابع لكن, لكن حرف استدراك ونصب استدراك الاستدراك هو رفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه تقول زيد عالم فيسبق إلى ذهن سامعك أنه رجل صالح لأن العلم مقترن بالصلاح فتقول لكنه فاسق فتستدرك على السامع فتنفي ما سبق إلى ذهنه إثباته يمكن أن يكون الأمر بالعكس يكون الاستدراك هو نفي ما إثبات ما يتوهم نفيه إثبات ما يتوهم نفيه مثل أن تقول زيد جبان زيد جبان فيسبق الى الذهن انه ليس بكريم لان ال الكرم نوع من الشجاعه فتقول لكنه كريم فهنا تستدرك على السامع فتثبت ما سبق الى ذهنه انتفاؤه لان الكرم آآ يعني آآ قرين الشجاعه لأن الكرم يعتبر من الشجاعة فالاستدراك هو رفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه يستفاد بواسطة لكن فلقول في إعرابها حرف استدراك ونصب مبني على الفتح يعني أنا أذكر معناها وأذكر عملها ونوع بنائها حرف استدراك ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب مثال ذلك نحو قال ما فاز الجاهلون لكن العالم فائز ما حرف نفي يبني على السكون لا محل له من الإعراب فاز فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الجاهل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة بفازة طبعا لكن حرف استدراك ونصب يبني على الفتح لا محل له من الإعراب العالم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 أو كان من الصعوبة بمكان بحيث لا يطبع فيه فقد يكون مستحيلا في العادة وقد يكون صعب المنال فكله يدخل تحت دائرة التمني مثال التمني أن يقول الرجل الفاني ليت الشباب عائد رجل في متقدم في العمر يقول ليت الشباب عائد هذا تمني شيء يستحيل في العادة حصوله ومثال طلب ما فيه صعوبة قول المعدم الذي لا يجد شيئا ليت لي قنطارا من ذهب فهذا أمر ليس مستحيل الحصول يمكن أن يملك قنطارا ولكنه يصعب في العادة على مثله فنقول في إعرابها ليت حرف تمني ونصب حرف تمني ونصب مبني على الفتح نحو قال مثال ليت العلم مرزوق لكل أحد ليت حرف تمني ونصب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب العلم اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة مرزوق خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهره على آخره لكل اللام حرف على الكسر كل اسم مجرور باللام وعلى من جره الكسر أحد كل مضاف أحد مضاف إليه مجرور وعلى من جره الكسره والسادس لعل, لعل حرف ترج طلب الشيء المحبوب المحتبى الحصوله نحو لعل الله غافر ذنبي أقول لعل حرف ترجي ونصب على الفتح لا محل له من العراب. الله اسم لعل منصوب على تصمي الفتحة غافر خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره غافر مضاف ذنبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر المقدر على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء وهو مضاف والياء ظبر متصل ابناء على السكون في محل ير مضاف إليه هذه الحروف الستة تسمى الحروف المشبهة بالفعل تسمى الحروف المشبهة بالفعل أشبهت الفعل من عدة أوجه أشبهت الفعل من حيث البناء يعني من حيث عدد الحروف فهي منها ما هو ثلاثي مثل إنه ومنها ما هو رباعي مثل لعله وكأنه ومنها ما هو خماسي مثل لكنه فهذه الأبنية يكون عليها الفعل في الغالب ثلاثي رباعي خماسي سداسي فأشبهت الفعل من حيث تنوع بنائها على ثلاثة أحرف أو على أربعة أحرف أو على خمسة أحرف أيضا أشبهت الفعل من حيث حركة حركة بنائها. هذه الحروف كلها مبنية على الفتح، والأصل في الفعل الماضي أن يبنى على الفتح، فهذا أيضا شبه في اللفظ أو شبه في في في في الهيئة أشبهت الفعل في مادته من حيث البناء من ثلاث أو أربعة أو خمس أحرف. وأشبهت الفعل في هيئته من حيث إنه يبنى على الفتح لأن الآن نقول الحركات تسمى هيئة والحروف تسمى مادة بالنسبة للفعل الضرب هذا يتالف من مادة وهيئة ما هي المادة وما هي الهيئة المادة الحروف والهيئة الحركات فهذه الحروف أشبهت الفعل من حيث مادته فهي تتركب من ثلاثة وأربعة وخمسة أحروف وأشبهت الفعل من حيث هيئته فإنه يبنى آخره على الفتح وهي كلها آخره مبنى على الفتح هذا وجه شبه قوي الأمر الثاني هذا من حيث المادة والهيئة الأمر الثاني أشبهت الفعل من حيث المعنى فمعنى كأن أشبه ومعنى إن وأن أؤكده أو أكدته ومعنى لكنه استدركته ومعنى ليت تمنيت ومعنى لعله ترجيته فهي أشبهت الفعل إذن مادة وهيئة ومعنى أيضا أشبهت الفعل من حيث العمل الفعل يرفع وينصب يتسلط على معمولين فيرفع أحدهما وينصب الآخر هذه الأدوات أيضا ترفع وتنصب فأشبهت الفعل من كل هذه الجوانب من حيث المادة من حيث الهيئة من حيث المعنى من حيث العمل ولكن سبحان الله هذه اللغة فطرة غرصها الله في طبائع الناس في طبائع العرب الفصحاء لم تشبه الفعل شبها تاما فتكون مماثلة له لأن الفعل يجب في معمولاته أن يتقدم المرفوع ويتأخر المنصوب يعني يأتي الفاعل أولا ثم المفعول ثانيا هذا الأصل أما هذه الأدوات فيتق عكس الفعل معمولاته يتقدم المنصوب ويتأخر المرفوع هذا وجه الفرق بينها وبين الفعل أما بقية الأوج فهي أوجه تشابه واضحة هذه الشيء شبهاته من أربعة أوجه من حيث المادة والهيئة والمعنى والعمل والعمل نعم الفعل بينها وبين الفعل الفارق بينها وبين الفعل أن معمول الفعل الأول مرفوع والثاني مصوب نعم وهذه الأول موصوب والثاني موصول مرفوع مرفوع فإذا هذه الحروف تسمى الحروف المشبهة بالفعل وسميت حروف مشبهة بالفعل لما لما تقدم السابع من العوامل التي تندرج تحت الباب النوع الثاني وهي العوامل التي تنصب وترفع إلا في الاستثناء المنقطع وهذه القضية طبعا ليست محل اتفاق بين النحات إلا في الاستثناء المنقطع الاستثناء بإلا ينقسم إلى استثناء متصل واستثناء منقطع المتصل هو أن يكون ما بعد إلا جزء مما قبلها أقول جاء الطلاب إلا واحدة رحمك الله شاهدت الشيخ بس. إذا كان ما قبل إلا جزء مما ما بعد إلا جزء مما قبلها نقول هذا استثناء متصل جاء الطلاب إلا طالبا ما بعد إلا جزء مما قبل لكن إذا كان ما بعد إلا ليس جزءا مما قبلها نسمى الاستثناء منقطع نقول حضر القوم إلا حمارا الحمار ليس جزءا من القوم فهذا الاستثناء منقطع طبعا الراجح عند البصريين أن إلا حرف استثناء وحمارا مستثنى بإلا منصوب هكذا المعروف من إعراب إلا حرف استثناء حمارا مستثنى بإلا منصوب يجب فيه النصب يتعين فيه النصب لا يجوز فيه غير النصب والناصب له مختلف فيه قيل هو الفعل الذي قبل إلا جاء وقيل هو إلا نفسها يعني في مذهب هناك مذهبان في شأن الناصب للمستثنى الا هل هو إلا نفسها ام الفعل الذي قبل الا على كل إن قلنا هذا فهو صح وإن قلنا هذا فهو صحيح والمتصل يكون منصوب دائما المتصل يكون منصوب نعم لكن لا يرد فيه الـ الـ الـ الـ الـ الـ ما يقوله البصنف الآن المتصل متفق على أنه منصوب الا أو بالفعل يعني لكن لا يرد فيه ما لا لا يقال فيه إن إلا ترفع وتنصب تنصب وترفع إنما يكون مستثنى ب إلا منصوب هذا المنقطع المعروف من مذاه من مذاهب النحات أن إلا يعني عندما تذهب إلى قطر الندى الألفية الكافية الشافية تجد إن أن أنهم يقولون إلا أداة استثناء وحمارا مستثنبي إلا منصوب ويقفون عند هذا الحد المصنف هنا يقول إلا في الاستثناء المنقطع يشير إلى مذهب بعض النحات في هذه المسألة يقولون إلا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن وتعمل عمل لكنه فهي تفيد الاستدراك كما أن لكنه تفيد الاستدراك لكن حمارا لم يحضر هكذا. فتكون إلا حرف استدراك ونصب ببناء على السكون لا محل له من الإعراب حمارا اسم إلا منصوب وعنت نصبه الفتحة خبرها محذوف طبعا محذوف جوازا يمكن أن يذكر طبعا قاءت بمثال قال المعصية مبعدة عن الجنة إلا الطاعة مقربة منها هنا لكن الطاعة مقربة منها إلا هنا بمعنى لكنه فهنا الطاعة طبعا ليست جز... ليست من جنس المعصية يعني من قبيل جاء القوم إلا حمارا الطاعة لا تدخل في جنس المعصية إلا حرف استدراك ونصب مبني على السكون لا محل لهم العرب الطاعة اسمه إلا منصوب عن النصب بالفتحة مقربة خبر إلا مرفوع وعلامة رفعه الضم هذا الكلام إلا في الاستثناء المنقطع مذهب بعض النحاة وهو مقبول لا بأس فيه لأن الإعراب تبع للمعنى فما دام المعنى الصحيح نحن نقبل ما يعني يعرض هذه الصحة فنقول المعصية طبعا مثالها قال والسابع إلا في الاستثناء المنقطع نحو المعصية مبعدة عن الجنة إلا الطاعة مقربة منها طبعا قيد بالاستثناء المنقطع كي يخرج الاستثناء المتصل الاستثناء المتصل لا يرد فيه هذا الكلام إلا اداه الاستثناء ما بعدها مستثنى الا منصوب ولا وليس لها اسم وخبر هنا لها اسم وخبر لأنها بمعنى لكن فتعمل عمل لكن تاخذ اسما وخبر كما أن لكن تاخذ اسما وخبرا المعصيه مبتدا مرفوع على مترفه الضمه الظاهره على اخره مبعده خبر مرفوع على مترفه الضمه الظاهره على اخره عن الجنه عن حرف جر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين قلنا البارحة عن تحرك بالكسر ومن تحرك بالفتح فهنا محرك بالكسر, بالكسر التقاء الساكنين الجنة اسم مجرور بعن وعلى مجره الكسرة والجار والمجرور متعلقان بمبعيدة بالخبر مبعيدة إلا حرف استدراك ونصب الأصل هذا الاستثناء لكن في هذا الموقع عفادة الاستدراك والنصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب الطاعة اسم إلا منصوب على النصب الفتحة مقربة خبر إلا مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره من حرف جر مبني على السكون لا محال له من ها منها ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بمن والجر والمجروم متعلقان بالخبر مقربة والثامن لا لنفي الجنس الثامن من العوامل التي تنصب وترفع لا التي لنفي الجنس نحو لا فاعل شر فائز لا تأتي إذا استخدمت في النفي تأتي نافية للمفرد وتأتي نافية للجنس طبعا حركة حركة اسمها وخبرها هي التي تحدد ماهيتها إذا وجدنا أن نسمها منصوب بها وخبرها مرفوع فهي نافية للجنس وإذا وجدنا أن نسمها مرفوع بها وخبرها منصوب منصوب فهي نافية للمفرد أو حتى غير منصوب لو كان مرفوعا لأن الاعمال ليس متفق عليه الاعمال لغة أهل الحجازة أما لغة بنت تميم فلا يعملونها شيئا لا التي بمعنى ليس إذا كان اسمها منصوبا فهي لنفي الجنس ومعنى نفي الجنس يعني شمول الحكم لكل أفراد الجنس بحيث لا يستثنى منهم أحد وبالتالي لو قلت لا رجل حاضر لا يصح أن تقول إلا رجلان لأن النفي هنا يستغرق كل أفراد الجنس فإذا قلت إلا رجلان صار آخر كلامك مناقضا لأوله فالتي تأتي لنفي الجنس لا يصح الاستثناء بعدها أما التي لنفي المفرد فإنه يصح الاستثناء بعدها يصح أن تقول لا رجل حاضرا بل رجلان أو بل رجال فهذه بالإعمال عمل ليس لأن لا تعمل عمل ليس إذا كانت لنفي المفرد وتعمل عمل إنه إذا كانت لنفي الجنس فالتي لنفي الجنس يعني يراد منها نفي كل أفراد اسمها بحيث لا يستثنى منهم أحد لا فاعل شر فائزون. هذا المثال الذي أورده قال والثامن لا لنفي الجنس يعني لا التي لنفي المفرد لا تدخل في هذا الحكم ممكن شيخ يكون على المثال قليل رجلًا لا رجلا لا لا رجل أي لا يجزمون اسم هناوي في كان مفرد إذا كان مفرد يبنى على الفتح يبنى على منصوب به واذا كان مضاف ينصب لا رجل حاضر لا رجل حاضر مثلا او لا رجل الا فلان مثلا لا يصح أن تقول لا رجل حاضر إلا فلان لا يصح ان تقول لا رجل حاضر الا فلان لا أما لو قلت لا رجل إلا فلان أنت تنفي صفة الرجل عن كل أحد وتثبتها له هذا لا إشكال فيه, لا إشكال فيه لكن هنا لا رجل إلا فلان لا يجوز إعمالها في هذه الصورة لا صح أن تقول لا رجل إلا فلان إذا تقل خبرها بإلا بطل إعمالها تعين إهماله تقول لا رجل إلا فلان بالإهمال ولا يجوز الإعمال لا رجلون إلنا فلانون لأنها هي أصلاً للن للنفي وأنت هنا تستخدمها للإثبات. لا لا رجلة ما في لا تقول لا رجل إلا فلانون هذا التركيب خاطئ آه. لأن إل لا الجنس من شروط عملها ألا ينتقد خبرها بإل أن يستمر النفي بها إلا يعني نقض النفي آه. صح ولا لا؟ نعم فالقول لا رجلون إلا فلان بالرفع بالإهماء بهمال إل. ورجل و... و... هنا تكون مبتدأ. مبتدأ لا حرف نفي يبدأ على السكون رجل مبتدأ مرفوع على أن ترفيه الظم الظاهر على آخره إلا أداة حصل أو استثناء ملغات فلان خبر تقول طيب النكرة لا يبتدأ بها والنكرة إذا تقدم عليها نفي صح يبتدأ بها وإلا حرف... ولا حرف نفي النفي لم يسلم منها ويسلم منها العمل إذن لا رجل حاضر لا يصح أن يقول إلا فلان. مم. مم. قال والثامن نلا التي لنفي الجنس طبعا أخرج بهذا القيد لا التي لنفي المفرد فإنها إما أن تهمل المشكلة. أو إذا لا إله مشكون إرادة. ها مم. لا إله هنا الخبر محووف وليس ما بعد إلا هو الخبر لا إله موجود لا إله معبود بحق مم. إلا الله. مم. فالخبر محووف هنا. مم. يعني يعني. من العبارة لقولنا لا إله لا إله معبد بحق, معبود بحق إلا الله إلا الله لا إله معبود بحق ثايم ممكن يقال النفي في الاستثناء غاير النفي على قاعدة لا الاستثناء جاء بعد تمام عن جاء بعد تمام اسمه وخبره لأنه خبرها مقدر ف الاستثناء إذا جاء بعد تمام استيفائها لمعمولاتها، فلا يعني لا يؤثر فيها. لا إلها، يعني ممكن تكون إذا لا رجل صادق إلا فلان مثلاً. أشرح لا, لا إشكال. آه. هذا لا إشكال. الإشكال أن تقول لا رجل إلا فلان. آه. تقول لا رجل إلا فلان. أما لا رجل صادق إلا فلان لا إشكال. فيه. فلا إلهة أن تقرأ في أي كتاب من كتب التوحيد لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله طيب. الثامن لا لنفي الجنس إذا أخرج لا التي لنفي المفرد نحو لا فاعل شر فائز لا نفي الجنس تعمل عمل إنه لا محل لها من العراب فاعل اسم لا منصوب وعلامة نصب الفتحة فاعل مضاف شر المضاف إليه مجروعة من جره الكسرة فائز خبر لا مرفوع وعلى مترفقه الظمة الظاهرة على آخره هذه هي العوامل التي, يعني التي يتألف منها النوع الثاني ونحن نؤكد على فكرة أن كل واحد من هذه الحوف عامل قائم بذاته لا يعمل من دون أن يرتبط عمله بعامل آخر من المعمولات التي ذكرت معه وهي ما ذكرت معه لارتباط له بها إلا أنها تعمل نفس عمله فجمعت مع بعضها لأنها تقوم بنفس العمل كيف ذلك؟ يعني الآن هذه العوامل كل حرف يعمل مستقلا عن الآخر لا, لا يشترط يعني لو, لو أهملت إن مثل يجب أن تهمل كأنه أو لا علاقة لها ببعضها إلا من جهة أنها تعمل نفس العمل جميل. هذا اللذي... لأنها عوامل سماعية نقول كل عامل سماعي مستق... قسم قائم بذاته إذن نشرح تكون ستة, ستة, حضوف. ستة, حضوف. ستة حضوف. وإلا في الاستثناء المنقطع سبعة ولا لنفي الجنس ثمانية هذا النوع الأول النوع الثاني النوع الثاني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 وهما ما ولا المشبهتان بليسه ما النافية ولا النافية اشبه ليسه فعمل نفس عملها ليس تدخل على جملة المبتدأ والخبر فترفع الشخص تكون لا النافية تارى تكون لنفي المفرد وتعالى تكون لنفي الجنس لنفي الجنس ولنفي الجنس تكون مشبهة بإنه طيب يقول ما ولا المشبهتان بليس يرفعان الاسم وينصبان الخبر ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر ما تشبهها أيضا ترفع الاسم وتنصب الخبر لا هذه تشبهها إيه ليس فعل أما ما ولا حرفان أشبهها ليس في المعنى فعملا نفس عملها طبعا ما وليس أعمالهما لغة أهل الحجاز يعني وهي لغة القرآن طبعا أما بني تميم فلا يعملونهما يعني ما زيدا قائم ما حرف نفي زيدا مبتدا قائم خبر أفادت النفي ولم تعمل في جملة المبتدى والخبر بقيا على حالهم السابق قبل دخول ما أما أهل الحجاز فيعملون ما فيقولون ما زيدا قائما ما حرف نفي عمل عمل ليس يبدا على السكون لا محل له من زيد اسم ما مرفوع قائما خبر ما منصوب طبعا شبهه ما بليس في النفي ما أقوى شبها بليس من لا لماذا لأن ليس لنفي للنفي في الوقت الحالي فإذا قلت ليس زيد قائما يعني الآن ليس زيد قائما الآن ما أيضا للنفي الحاضر إذا قلت ما زيد قائما يعني هو ليس قائما الآن فلذلك ما أشبهت ليس في النفي وفي نوع النفي النفي الحاضر أما لا فإنها حرف لمطلق النفي يمكن أن يراد بها نفي الماضي يمكن أن يراد بها نفي الحاضر يمكن أن يراد بها نفي المستقبل فشبهها بليس بمطلق النفي كون هذه حرف نفي وهذه حرف نفي أب نوعية النفي فليس نفيها الحاضر أما لا لمطلق النفي ما تنفي الحاضر أيضا فهي أكثر اتصاقا بليس من لا ما وليس يعملان ما ولا يعملان عمل ليس يدخلان على جملة المبتدا والخبر فيرفعان المبتدا اسما لهما وينصبان الخبر خبرا لهما يقول ما الله متمكنا بمكان المثال الذي أتابه به رحمه الله نحو ما الله متمكنا بمكان ما حرف نفي يعمل عمل ليس ببني على السكون لا محل له من الاعراب الله اسم ما مرفوع وعلبة رفعه الضمة الظاهرة على آخره متمكنا خبر ما منصوب وعلامه نصبه الفتح الظاهر على آخره بمكان الباء حرف جر على الكسر لا محل له من مكان اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسر الظاهر على آخره والجر والمجرور متعلقان بالخبر متمكنا انتهينا من ما أرضنا وعاو فرح العامل الثاني لا يعمل عمل ليس نحو لا شيء مشابه لله تعالى لا شيء مشابه ل... شيء بالرفع مم. مم. لا شيء مشابه لله تعالى لما يصبع لا شيء لا شيء بدون تنوين لا تنوين إذا كان اسمه مفرد لا ينوين لأنه على الفتح إذا كان مضعف كل منصوب. لا شيء مشابه لله تعالى هذه نفي الجنس بناء الاول على الفتح ورفع الثاني لا شيء مشابه اما هنا لا شيء مشابه تقول هذه نفي المفرد لماذا طيب تقول لنفي الجنس هذه تعين اراده الجنس اما اذا قلت لا شيء مشابه هذه تتعين اراده نفي الجنس لأن العباره لا تحتمل غير اللفظ أما لا شيء مشابها هذه تحت من نفي الجنس ونفي في المفرد إن تحملها على نفي... إن أردت أن تحملها على نفي الجنس فلا مانع من ذلك وإن أردت أن تحملها على نفي المفرد فلا مانع من ذلك لو تعيد قضية لا شيء لماذا قلنا شيء لن نقول شيء فشيء طيب دقيقة الآن نقول نعرب يعني نعرب هذا المثال ثم نذهب الى هذه القضية التي تسال عنها علما انها يعني ستاتي يعني في الشروح نحو لا شيء مشابه لا نافي استعمل عمل ليس شيء اسم لا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره مشابها خبر لا منصوب وعلامه نصبه الفتح الظاهر على اخره لله اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب الله اسم مجرور باللام على جره الكسرة والجار والمجروم متعلقان بالخبر مشابها طبعا ما ولا ما شروط هذه الشروط الآن نحن نقرأ المتن نحن نريد أن نعرف ماذا تعمل ما وماذا تعمل لا ما محلهما من الإعراض وما محل معمولهما من الإعراض كل واحد من معموليها من الإعراض ثم لما ننتقل إلى شرح المتن سوف نجد تفصيلا وشروطا تضبط إعمال ما وإعمال لا لا قلنا إذا كانت لنفي الجنس فلا يخلو اسمها إذا كانت لا لنفي الجنس أنت تسأل لماذا أقول لا شيئا ولا أقول لا شيئا نقول لا إذا كانت لنفي الجنس خبرها إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مضافا وإما أن يكون شبيها بالمضاف طبعا الشبيه بالمضاف قد لا يكون لديك تصور عنه ها؟ أشياء المضاف اللي هو الجار المجرور لا المضاف عندك تصور عنه الصحيح المضاف, المضاف إليه. مثل طالب علم هذا مضاف وظاف المضاف والشبيه بالمضاف يقابلهما المفرد يعني الذي ليس مضاف ولا شيء مضاف لأن كلمة مفرد تطلق ويقابلها أحيانا المضاف والشيف المضاف مم. تطلق ويقابلها أحيانا المثنى والجمع وتطلق ويشابهها أحيانا الجملة وشبه الجملة كلمة مفرد لفظ مشترك في بين ثلاث معاني في, في الاصطلاح في الاصطلاح النحو مم. يعني حتى في دائرة الاصطلاح هذا اللفظ مشترك لا يحدد معناه من خلال السياق من خلال المقابل له إن قلت مفرد ومضاف في مراد بالإفراد الإفراد التركيبي وإن قلت قلت مفرد ومثنى وجمع يراد بالإفراد هنا الإفراد الذي يدل على الوحدة على أن مدلها شيء واحد والمثنى اثنان والجمع ثلاثة فما فوق فإذا كلمة مفرد تقابل المضاف الشبيه بالمضاف اذا كان خبر لا مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف يجب ان يبنى على ما ينصب به اذا كانت أن أن يبنى, يبنى على ما ينصب به. إذا كانت نافيه للجنس في الخبر مش تتكلم او في الاسم في الاسم في الاسم اذا كان اسمها مفردا وكانت نافيه للجنس يجب ان يبنى على ما ينصب به اقول لا رجل حاضر مبني. مبني على الفتح في محل نصب إذا كان مفرد إذا كان مضاف يكون منصوبا لا طالب علم حاضر إذا كان شبيها بالمضاف يكون أيضا منصوبا مثل لا طالعا جبلا حاضرا طبعا الشبيه بالمضاف الآن المضاف والمضاف إليه مرتبطان ببعضهما الثاني يتمم الأول والأول عامل في الثاني الجر المضاف يجر المضاف إليه الشبه بالمضاف مفردتان ترتبط إحداهم بالأخرى الثانية ترتبط بالأولى وتتم معناها ولكن الأولى لا تعمل فيها الجر قد تعمل فيها غير الجر مثل النصب أو الرفع أو التعلق وسط جر مثل لا طالعا جبلا حاضر لو قلت لا طالعا حاضر طالع ماذا لما قلت جبلا جبلا كملت معنى كلمه طالع اعطيتها شيء من الخصوصيه ولكنها ليست مجروره بها فهي تشبه المضاف في كونه يفتقر إلى ما بعده ولكنه لم يعمل بما بعده هنا في الشبه بالمضاف اما المضاف يعمل فيما بعده لم يعمل فيما بعده الجر يعمل فيما بعده الرفع والنصب واما المضاف فإنه يعمل فيما بعده الجر بخصوصه فهذا الشيء المضاف سياتي تفصيله ان شاء الله في دروس سابقه لكن الكلام إن لا النافر الجنس إذا كان اسمها لفظه واحده مفردا غير مركب تركيب اضافي على ما ينصب به اذا كان مفرد يبنى على الفتح لانه ينصب تكون على نصب الفتح طيب اذا كان مثنى يبنى على الياء لانه في حال النصب ينصب تكون على نصبه الياء جاء مذكر سالم يبنى على الياء لأنه في حال النصب ينصبكم على التثنيه جمع يبنى على الكسر لأنه في النصب المفرد يعني الذي ليس مركبا لفظة واحدة يبنى على ما والمضاف ينصب و -و -و -و -و -و والبناء يا شيخ لا يقبل التنوين لا يقبل التنوين لا, لا يجتمع البناء مع التنوين لا مسلمات اي مثلا نعم لا مسلمات حاضرات لا طالبين موجودان لا طالبة حاضر لا أقول لا طالبا حاضر طيب وبهذا الشكل نكون قد انتهينا من الباب الأول ومن الباب الثاني ومن الباب الثالث وصلى الله على نبيه محمد وعلى اله وصحبه وسلم قد انتهينا من ولا يعني أنا بإمكاني أستمر شيخ لكن أنا أفضل إنك تأخذها يعني تتقن هذه الأمور. ال... لا ال... لا جيد اليوم أنك وضعت عدد الحروف ويعني و... يعني وعيك لتقسيم الكتاب و... وكون ثلاث أبواب والباب الأول الباب الثاني هذا الشيء جيد يعني. هذا شو موجود يعني كل درس تسألني يعني. أو أنني أراجع لك كل شيء أيهم ما تريد أهلاً تريد أسألك تريد؟ هذا هذا تذكر